وَهوَّذ جَعللَكُم خَلَ إِفَْأَررضِ وَرَفَع بَعْضَكُمُ فَوْوقَ بَعْضادِ رَجاتِ ال لَبلَلُوَكُمْ لِيَبَلُ وَكُم فِيمَا آتَكُمْ إنِ رَبَّكَ سرَرِيعُ اللَيقوبِ وَإِهُ لَغَفُور الرَّحيِي